قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي جاء منهما وادكر بعد امه انا أنبئكم بتأويله فارسلون يوسف أيها الصديق وافتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف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 قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم اني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي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 إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبؤ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ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 فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عنيدي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإن لفاعلون وقال لفتيانه, في وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعل لهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا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 ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا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 ان الله لا به الا ان يحاط بكم فلما اتو موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْء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 فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه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 يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِن قَبْل فَأَسْرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ إِنَّ أَنتم شَرّ مَّكٰن وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ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 فصبر جميل عسى الله ان يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ قَالُوا تاللهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرِظًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ